لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إِلَّا مَنْ يُكَابِدُهُ وَلَا إلا من لا اوياسهر الليل لا يسهر الليل, لا لا يسهر الليل ألم لا إلا ممن لا تحرق لا لا تحرق النار إلا رجل واطي